كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير اعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالحروف المقطعة في أوائل السور اختلافا كثيرا واستقراء القرآن العظيم يرجح واحدا من تلك الأقوال وسنذكر الخلاف المذكور وما يرجحه القرآن منه بالاستقراء فنقول وبالله جل وعلا نستعين قال بعض العلماء هي مما استأثر الله تعالى بعلمه كما بينا في آل عمران ومن من روى عنه هذا القول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وعامر والشعبي وسفيان الثوري والربيع بن خيثم واختاره أبو حاتم ابن حبان وقيل هي أسماء للسور التي افتتحت بها ومن قال بهذا القول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ويروى ما يدل لهذا القول عن مجاهد وقتادة وزيد بن أسلم قال الزمخشري في تفسيره وعليه إطباق الأكثر ونقل عن سيبويه أنه نص عليه ويعتضد هذا القول بما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان ويدل له أيضا قول قاتل محمد السجاد ابن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما يوم الجمل وهو شريح بن أبي أوف العبسي كما ذكره البخاري في صحيحه في أول سورة المؤمن يذكرني حاميم والرمح شاجر فهل لا تلا حاميم قبل التقدم وحكى ابن إسحاق أن هذا البيت للأشتر النخعي قائلا إنه الذي قتل محمد بن طلحة المذكور وذكر ابو مخنف أنه لمدلج ابن كعب السعدي ويقال كعب بن مدلج وذكر الزبير بن بكار أن الأكثر على أن الذي قتله عصام بن مقشعر قال المرزباني وهو الثبت وأنشد له البيت المذكور وقبله واشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم له بالرمح جيب قميصه فخر صريعا لليدين وللفم على غير شيء غير ان ليس تابعا عليا ومن لا يتبع الحق يندم يذكرني حاميم البيت انتهى من فتح الباري فقوله يذكرني حاميم بإعراب حاميم إعراب ما لا ينصرف فيه الدلالة على ما ذكرنا من أنه اسم للسورة وقيل هي من أسماء الله تعالى ومن قال بهذا سالم بن عبد الله والشعبي وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير وروي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه أيضا أنها أقسام أقسم الله بها وهي من أسمائه وروي نحوه عن أكرمة وقيل هي حروف كل واحد منها من اسم من أسمائه جل وعلا فالألف من ألف لام ميم مثلا مفتاح اسم الله واللام مفتاح اسمه لطيف والميم مفتاح اسمه مجيد وهكذا ويروى هذا عن ابن عباس وابن مسعود العالية واستدل لهذا القول بأن العرب قد تطلق الحرف الواحد من الكلمة وتريد به جميع الكلمة كقول الراجز قلت لها قفي فقالت لي قاف لا تحسبي أن نسينا الإيجاف فقوله قاف أي وقفت وقول الآخر بالخير خيرات وإن شرا فا ولا أريد الشر إلا أنتاء يعني وإن شرا فشر ولا أريد الشر إلا أن تشاء فاكتفى بالفاء والتاء عن بقية الكلمتين قال القرطبي وفي الحديث من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة الحديث قال سفيان هو أن يقول في اقتل أق إلى غير ما ذكر من الأقوال في فواتح السور وهي نحو ثلاثين قولا أما القول الذي يدل استقراء القرآن على رجحانه فهو أن الحروف المقطعة ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها وحكى هذا القول الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين وحكاه القرطبي عن الفراء وقطرب ونصره الزمخشري في الكشاف قال ابن كثير وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي وحكاه لي عن ابن تيمية ووجه شهادة استقراء القرآن لهذا القول أن السور التي افتتحت بالحروف المقطعة يذكر فيها دائما عقب الحروف المقطعة الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وأنه الحق الذي لا شك فيه وذكر ذلك بعدها دائما دليل استقرائي على أن الحروف المقطعة قصد بها إظهار إعجاز القرآن وأنه حق قال تعالى في البقرة الف لام ميم وأتبع ذلك بقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال في آل عمران ألف لام ميم وأتبع ذلك بقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق الآية وقال في الأعراف ألف لام ميم صاد ثم قال كتاب أنزل إليك الآية وقال في سورة يونس ألف لام را ثم قال تلك آيات الكتاب الحكيم وقال في هذه السورة الكريمة التي نحن بصددها اعني سورة هود ألف لام را ثم قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقال في يوسف ألف لام را ثم قال تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناه قرآنا عربيا الآية وقال في الرعد ألف لام ميم را ثم قال تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق وقال في سورة إبراهيم ألف لام را ثم قال كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور الآية وقال في الحجر ألف لام را ثم قال تلك آيات الكتاب وقرآن مبين وقال في سورة طاها طاها ثم قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وقال في الشعراء طاسين ميم ثم قال تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك الآية وقال في النمل طاسين ثم قال تلك آيات القرآن وكتاب مبين وقال في القصص طاسين ميم ثم قال تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون الآية وقال في لقمان ا ل م ثم قال تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين وقال في السجدة ا ل م ثم قال تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وقال في ياسين ياسين ثم قال والقرآن الحكيم الآية وقال في صاد صاد ثم قال والقرآن ذي الذكر الآية وقال في سورة المؤمن حاميم ثم قال تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم الآية وقال في فصلة حاميم ثم قال تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون الآية وقال في الشورى حاميم عين سين قاف ثم قال كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الآية وقال في الزخرف حاميم ثم قال والكتاب المبين إن جعلناه قرانا عربيا الآية وقال في الدخان حاميم ثم قال والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة الآية وقال في الجاثية حاميم ثم قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وقال في الأحقاف حاميم ثم قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق الآية وقال في سورة قاف قاف ثم قال والقرآن المجيد الآية وقد قدمنا كلام الأصوليين في الاحتجاج بالاستقراء بما أغنى عن إعادته هنا وإنما أخرنا الكلام على الحروف المقطعة مع أنه مرت سور مفتتحة بالحروف المقطعة في القران المكي غالبا والبقره وآل عمران مدنيتان والغالب له الحكم واخترنا لبيان ذلك سورة هود لأن دلالتها على المعنى المقصود في غاية الظهور والإيضاح لأن قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير بعد قوله ألف لام را واضح جدا فيما ذكرنا والعلم عند الله تعالى